ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتحدث إن شاء الله عن غزوة أحد. هذه الغزوة غزوة عظيمة جدا. لاق النبي صلى الله عليه وسلم صنوف. وأشياء كثيرة من البلاء والابتلاء في هذه الغزوة لما علم العباس رضي الله عنه بتحركات قريش والاستعدادات للهجوم على المدينة أهم العباس رضي الله عنه وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في المسجد ومعه مجموعة من الصحابة ومنهم أبيب ابن كعب رضي الله عنهم جميعا فجاء العباس رضي الله عنه بعد أن سافر مسافة بعيدة من مكة إلى المدينة في عدة أيام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبي بعد أن قرأ الرسالة أن يكتم الخبر وسارع النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعدادات للخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل هذا الأمر قد رأى رؤيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الله خيرا رأيت بقرا يذبح ورأيت في زبابة سيفي سلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وتأويل الرؤيا رأيت بقرا يسبح مقتل عظيمة في الصحابة رضي الله عنهم تأويل الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت في ذباب سيفي سلمة نفر من أهل بيت يقتل وكان حمزة رضي الله عنه ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة والتأويل أني أتحصن بالمدينة ولا أخرج منها فإن هجموا علينا في المدينة أو خارج المدينة أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا في المدينة قاتلناهم في الطرقات وفي الأزقة وقاتلتهم النساء من أعلى الديار وأعلى البيوت وإن أقاموا خارج المدينة أقاموا بشر مقام بشر مقام فالنبي صلى الله كان عازماً على المكسي في المدينة على الجانب الآخر مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً أرادوا الخروج للقتال خارج المدينة ولا أعني هذا لم أنهم أرادوا المخالفة أعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلوا ما فعلوا وبادروا إلى ما بادروا إليه من حماستهم حتى لا يعيروا أنهم خافوا الخروج لملاقات قريش فمنهم على سبيل المثال حمزة هذا الأسد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والذي أنزل عليك القرآن لأقاتلنهم ولأجالدنهم بسيفي هذا فوجد في البداية تجاه آخر من حمزة رضي الله عنه وهناك من الصحابة كأنس بن النض رضي الله عنهم جميعا أراد الخروج لملاقات قريش خارج المدينة ومنهم رجل يسمى نعيم بن مالك بن سعلبة رضي الله عنهم جميعا قال يا رسول الله لا تحرمني الجنة لا تحرمني الشهادة، فوالله لا أدخل النها. يقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل الجنة، ويقول لا تحرمني الشهادة، والله لا أدخل فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبما ذاك وبما ذاك؟ قال بأنني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف وفعلا لما دارت راح الحرب ودارت المعركة دخل رضي الله عنه أعم نعيم هذا ومات شهيدا رضي الله عنه في المعركة انظروا يقسم أنهم سيدخلون الجنة ويبروا بقسمهم يقسم أنه سيدخل الجنة ويدخل الجنة مكانتهم دائما كانت عالية خلصوا النوايا لله عز وجل بذلوا الأرواح والغالي والنفيس من أجل الجنة ولما أهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج بعد أن لبس لأمة الحرب لباس الحرب وجدوا في أنفسهم أنهم قد استكره النبي صلى الله عليه وسلم للخروج فحدث بعضهم بعضا ماذا فعلنا؟ استكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعوا عن ما باذروا إليه من الخروج وقالوا استكرهناك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لابس لأمة الحرب أي ينزعها حتى يلقى العدو والحديث بالمعنى فأيقنوا أنهم ما هناك من سبيل إلا الخروج على الجانب الآخر المشركون يسيرون في وادي يسمى وادي العقيق حتى أنهم جاءوا بالقرب من الحرة الشرقية حرة واقم وأسكروا في هذا المكان بالقرب من عيني جبل الرماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج على هؤلاء القوم من مكان قريب حتى لا يتعب الجيش من المسير من ناحية ومن ناحية أخرى لكي يتحصن في مكان من الناحية العسكرية أفضل فأشار على الصحابة من منكم يخرج بنا على القوم من مكان قريب لا يروننا من هذا المكان وفعلا أشار عليه رجل من الصحابة رضي الله عنهم يسمى أبو خيسمة رضي الله عنهم جميعا قال أنا يا رسول الله فمر من مزرعة من مزرعة رجل يدعي الإسلام ولكنه كان على النفاق يسمى مربع ابن قيضي كان يدعي الإسلام ولكن كان هناك نفاق في قلبه فلما مر من مزرعته أحس بهم كان أعمى لا يرى فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذ حفن من تراب وانظروا إلى هذا الخبيث يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أني أعلم أني ما أخطئها وألقيها في وجهك يا محمد لأيقيتها هنا ما استطاع الصحابة أن يصبروا على هذا السباب وهذا السبب هموا به جميعا ومنهم الصحابي سعد بن زيد رضي الله عنهم جميعا كان معه قوس فضربه على رأسه فشجأ هذه الرأس الخبيثة وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعو ياسع فإنه أعمى البصر أعمى البصيرة وفي رواية أنه, أنه قال للجميع دعوه فإنه أعمى القلب أعمى البصيرة وتركهم وتركهم وانصرف الصحابة على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنافق يسبهم ويشتمهم وما التفتوا إليه ومروا من مزرعة هذا المنافق وخرجوا في هذا المكان بالقرب من أحد هنا من الناحية العسكرية النبي صلى الله عليه وسلم رأى أي يصعد الجبل جبل الرما مجموعة من الصحابة ممن يجيد الرمي وأمر عليهم عبد الله بن جبي رضي الله عنهم جميعا في خمسين من الصحابة وأمرهم أن ألا يعصوا الأوامر أبدا أمرهم أن يصعدوا هذا الجبل جبل الرما وقال لا تنزلوا ولا تتركوا أماكنكم مهما تكون الظروف إن كان لنا النصر أو كانت لنا الهزيمة أو كان لنا الغنائم ما تترك هذه الأماكن أوامر صارحة صريحة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ترك الأماكن مهما تكون الظروف وانظروا كما وصل لكم كيف تكون المخالفة ما يحدث لنا ما حدث إلا بالمخالفة ما تترك الأماكن إن كان هناك نص أو كان هناك هزيمة أو كان هناك غنائم ما تترك الأمان ولما دارت راح الحرب في البداية أحد جميلا الغزوة جميلة عندما تتعش مع مواقف الصحابة في هذه الغزوة تجد العجب العجاب والأمر يطول ونتحدث عن القليل في المقدمة ونكمل فيما بعد إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى أوامر صريحة للرماه والرماه أعلى الجبل يسيطرون على أرض المعركة فما يستطيع الجيش عن المشركين أن يلتفوا خلف المسلمين ما دام هناك الرماه أعلى الجبل هم يردوهم بالنبال وهم يكشفون أرض المعركة فمن الناحية العسكرية نحن نتمكن من الأمر ما دام الرما في هذا المكان لأنهم ينضحونهم بالنبال ويلقون عليهم النبال فما يلتفون وراء المسلمين وفي بداية المعركة على عادة القتال من يبارز ويحدث هناك أشياء عظيمة في البداية النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر منهم من أجاز من الصبية من يخرج للمشاركة ومنهم من رده ممن رد في هذه الغزوة أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا والبراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا وممن أجاز رافع ابن خديج وسمرة بن جندب رافع يجيد الرم وسمره سرع رافع أي غلبه في المسارعة فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم ودارت المعركة وهناك على عادة العرب كما قلت لكم أن الذي يسأل عن الرأي أبناء عبد الدار، والذي يسأل على اللواء القومي أو اللواء العام هم بنو أمية، فأبناء عبد الدار هم المسؤولون الآن عن حمل الرأي، فخرج رجل في البداية يسمى طلحة بن أبي طلحة العبدري، يقولون أن هذا الرجل كان يجيد القتال من أعلى البعير عن الناقة بالسيف الطويل واستطاع في بداية المعركة أن يقتل رهد من الصحابة عدد كثير من الصحابة قتلهم بهذا السيف الطويل وهنا خرج الزبي رضي الله عنه هذا البطل والتف حول هذا البعير ولكم أن تتصوروا معي البعير عال جدا وأعلاه هذا الفارس ومعه سيف طويل فالأمر صعب جدا حتى على الصحابة قتل منهم هنا التف الزبير رضي الله عنه حول هذا البعير ثم قفزا على البعير وأنزل هذا الفارس وزبحه رضي الله عن الزبيح حوالي النبي صلى الله عليه وسلم زبحه ويأتي رجل آخر يسمى أبو شيبة عثمان بن طلحة كان فارسا مغوارا له من فنون الحرب مهارا فخرج إليه حمزة رضي الله عنه وبعد توقيت ليس بقصير من المبادرات في القتال استطاع حمزة رضي الله عنه أن يضربه بقوة وبقصوة على هذا الكتف ومن شدة الضربة نزل هذا السيف بعد أن انكشفت الرئة ضربه ضربة عظيمة جدا من على الكتف فانضلق هذا الذراع وهذه الأحشاء قد خرجت ومن شدة الضربة بانت الرئة من حمزة رضي الله عنه هذا المغوار وقتله كان هذا ثاني من يحمل الراية من أبناء عبد الدار هم المكلفون بحمل هذه الراية وفي هذا التوقيت انهارت المعنويات وبدت المعنويات في الانهيار من قبل جيش المشركين لأن الراية علامة على الصمود، فلما سقطت الراية من من الأول اهتزوا فرفعت من قبل أبو شيبة فلما قتل أبو شيبة عثمان ابن طلحة انهارت معنويات الجيش هنا خرج رجل آخر من أبناء عبد الدار وحمد الراية يسمى أبو سعد ابن أبي طلحة العبدري وهنا بعض الخلافات في الروايات يقولون أن الذي خرج إليه علي رضي الله عنه وفي رواية أن الذي خرج إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على رواية سعد أنه ضربه ضربة فدخل السهم في هذه الحنجرة فخرج لسانه ومات في توه على رواية سعد رضي الله عنه وعلى الرواية الأخرى السابت من أهل التاريخ يقولون أن هناك من أبناء عبد الدار وإن كان هناك خلاف في الاسم يقول هذا الرجل انظروا إلى مدى العظمة الكاذبة والغرور الواهي يقول يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أو تزعمون أن الله يعجلكم بسيوفنا إلى الجنة ويعجلنا بسيوفكم إلى النار فهل منكم من أحد يعجله سيفي هذا إلى الجنة ويعجله ويعجلني سيفي سيفه إلى النار هنا خرج علي رضي الله عنه في هذه الرواية خرج علي رضي الله عنه وبعد مبارزة انكشفت عورة هذا الرجل فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه علي ولكن الله عز وجل قتل هذا الرجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجهز عليه أو لم تزفف عليه أو لم تقتله قال ناشدني الله الرحيم فتركته فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من الله عز وجل هذا الرجل وأترككم وأرجع معكم فيما بعد مع هذه المبارزة حتى لا أطيل عليكم في المبارزات على الجانب الآخر هناك من قام بأعمال خبيثة في أرض المعركة منهم من حفر الحفر ومنهم من خد الأخاديب على سبيل المثال ابن قمئة هذا الخبيث وأبو عامر الرهب يقولون الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق أبو عامر هذا كان على الشرك وكان يعد له التاج في المدينة أن يتوج على المدينة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة انكسرت الشوكة فازداد حمق هذا الرجل على الإسلام فلما دارت راح الحرب ناداهم يا معشر الأوس والخزنج أنا سيدكم أنا كبيركم أنا أبو عامر وخالفته النواهية لأنه كان يظن أنه يتركهم وهو سيدهم لأنه قد سافر وتركهم وهم يدينون إليه بالطاعة ولما دخلوا الإسلام وغير الإسلام النوايا ظن أنهم سيطيعوا فلما قال أنا سيدكم أنا كبيركم في منظوري أنهم سيطيعوا هنا قام الصحابة رضي الله عنهم عن الأنصار وقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق فقال قد أصاب قومي من بعد شر و يقولون أنه من حفر الحفر لكي لكي يسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفعلا لما دارت راح الحرب ودارت المعركة سقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الحفر وهناك بعض الروايات لابن إسحاق وموسى بن عقبة يقولون أن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه هو الذي ألق الحجر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباية النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول من أهل السير والتاريخ أن الذي ألقه في وجهه هو هذا الخبيس بن قمئة وهناك بعض الأثار فيما بعد تقول رواية أنهم عتبة ابن أبي وقاص كما أغصر لكم فيما بعد على الجانب الآخر سقط النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بعياء شديد بعد أن ألقي بالحجر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتتابعت الضربات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هذا الخبيث ابن قمئة ضربه بالسيف استعلاه وضربه أعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الخوزة فدخلت حلق المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم واصيب بعياء شديد وانفجر الدم من هذه الرأس الشريفة من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل ضربة هذا الخبيث ابن قميان يقولون أهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم داع عليه داع على ابن قميا هذا وقال أقمأك الله أقمأك الله ففي رواية أن بعد نهاية هذه الغزوة هذا الخبيث مع أغنام وغنيمات له في أعلى جبل اشتد عليه تيس لهذه الأغنام أي لحقه وأخذ يضربه هذا التيس حتى قطعه إربا إربا وفي رواية أخرى أن هذا التيس اشتد عليه ونضحه وتبادل معه الضربات ضربة تلو الأخرى حتى أردأه من شايق الجبل ونزل مفتت هذا الخبيث ابن قمعه دا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عدب بن أبي وقاص لما كسرت الربيعية للنبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموطن كيف يفلح قوما أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فنزلت هذه الآية ليس لك من الأم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم في آل عمران في هذا الموطن والشاهد أن رواية تقوية عدبة بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يلاحق عدبة لماذا؟ يقول أهل السير أن عدبة قال لاحقته وكفى به أنه كان مبغضا في قومه وكفى به قول النبي صلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوما أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله استنادا للرواية التي تقول أنه عذب ابن أبي وقاص وأتعب النبي صلى الله عليه وسلم أيما إتعاب في هذه الغزوة ومن الصحابيات من كان يدافع النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعبد رضي الله عنها في إحدى البقولات ما التفت يمينا ولا يسارا إلا وجدتها تقاتل من دوني والصحابة انشغلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نترككم في أرض المعركة وعلى الجانب الآخر أخذكم لبعض المواقف الطريفة في البداية ولي بعض المغازي في فكري في بعض المغازي وبعض الأحداث نؤصل الأحداث وبعض المواقف حتى يستقيم الأم، من الصحابة رضي الله عنهم من كان كبير السن منهم أبو حزيف بن اليمان رضي الله عنه اليمان يسمى حسين بن جابر وفي رواية حسين بن جبيك وكان هناك رجل آخر كبير السن يسمى ثابت بن وقش قال أحدهم للآخر انظروا ماذا قال أحدهم للآخر قال يحمس أحدوم الآخر قال للآخر لا أبلك ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ ما بقي لنا في وجه أو على وجه هذه الحياة إلا مقدار ضمء حمار الشراب الحمار ولماذا قال هذه المقولة؟ لأن مقدار شراب الحمار أو الشربة تلو الشربة مقدار صغير جدا على خلاف الدواب بالصفة عامة فهنا قال مقدار الضمء الحمار ما بقي لنا إلا الضمء حمار ماذا ننتظر فهل لا قزنا سيوفنا وتتابعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبعنا في هذه الغزوة لنلقى الشهادة وفعلا لما دارت رحل الحرب دخل حسين بن جابر أو حسين بن جبيل على الرواية الأخرى كان الذي قتله المسلمون هو مسلم وكيف قتله المسلمون لما نادى الشيطان أخراكم أخراكم التفت من بالمقدمة إلى ما وراءه وحدث هذه الفوضى فظموا أن الذي بالخلف المشركون وهم كانوا من المسلمين بسبب نداء الشيطان فقتله المسلمون خطأ وحزيفا يناديهم ويقول هذا أبي أبي هذا أبي أبي هذا أبي ولكن مع هذا عدم الاتزان قتلوا خطأ ونبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع لحذيفة رضي الله عنه دية الصحابي الجليل حسين بن جابر فتصدق بها حزيفة رضي الله عنه فكان له خير رضي الله عنهم جميعا وكونوا معنا ونكمل إن شاء الله هذه الغزوة العظيمة جدا هناك مواقف عظيمة جدا في أحد حتى لا أطيل عليكم ما كان من خطأ أو من نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من أبراه أقولوا ما تسمعون أستاذ الله لولا